لآن القرآن ل ل ا ه م اهدنا هديت في من و ع ن ا في من عافيت في من ت و و ل ن ا في توليت من و ب ا ر ك ل ن ا ف ي م للعلوم ا ل ا يقضى س ل ا يهي م ن ي عاديت ت شركه ت ربنا الهدى ن ا شركه دعويه غ ي ا ربحيه من ذات ع ك مضمون ا اجتماعي به ن ك و ن ل ي ي ق ن ما تهول به ل ه ا مصار ا ل ل ه م متعنا ب أ س ا ع ن ا و ب ص ا ر ن ا وقواتنا أ ب د ا ما أ ح ي ت ن ا ل ج ع ل ا ل و ا ر ث م ن ا و ج ع ل ن ا س ل ا م ي ن ا على م ن ع ا د ا ن ا و ل ا ت ج ع ل ا ل د ن ي ا اللهم اعطنا ولا, ولا إلى ا ل ن ا ر م ص ي ر ن ا ولا ج ع ل ج ن ة ه ي د ا ن ا و ق ر م ن ا ولا تهنا ي اكرمنا ولا ت ي ب ا ل د ع و ا ت يا م ن ا ولا تهنا و أ ن شركه ب الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات قلوب مضمون اجتماعي الله ر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 ا ل ل ه م ا ر ف ع ما حل ب ه م ا ل ل ه م ا ج ع ل ما ا أ ص ب ه م رفعة ل ه م في درجاتهم وتكفيرا درجاتهم ل س ي ئ ا ا ت ه م ل ل ه م م اغفر ل ج ي ع م و ت ا ل م س ل م ي ن الاسلاميه ذ ي ن شهدونك ل ولنبيك ل و ح د ا ا ن ي ة ب ر ا ة و م ت و ا ا على ذلك اللهم ف غ شركه م ورحمهم و ع الهدى م عنهم وعفو شركه دعويه م بالماء والثلج غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل ن ق t h a n شركه الهدى والسلام شركه م فتجهم ا ل دعويه ل غير ربحيه ذات ل مضمون وفي اجتماعي ر ل ن Thank you. بين يدي, رحمتك، بين يدي رحمتك اللهم إ ن ه كان سببا في اجتماعنا Amen.、Yeah. م و س ا ع ه النابلسي س ح ا ا ن ربك رب ع ع ز ة و س للعلوم ا الاسلاميه وآخر د يرد ل ن ا ل ل م صل على عبدك ورحمك